أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم الحاقه ما ا ل ح ق وما أ د ر ا ك ما ا ل ح ق كذبت ثمود وعاد ب ا ل ق ا ر ع ة فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم, فترى القوم فيها ص ر ع كأن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 اما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أ د ر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه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 وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم